وقال الذين كفروا إن هذا إلا افقن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بالموت وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا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 بَارَكَ الَّذِي إِنَّ شَأْءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَأْتِيهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ ثَعِيرًا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 قل أذانك خير أم جنة القلب التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا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 ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما دورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا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 وكبصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لنا لو لا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 نومقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كثروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه فرطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرطناهم وجعلناهم للناس آية وأعفدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرتَه أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأوُكَ إِيَّا تَكْذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آَلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ خَبَرْنَا عَلَيْهَا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عز فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا